وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ ولا, ولا يأشون الصلاة إلا وهم كسالا ولا ينفقون إلا وهم كارهون